كنا قد وصلنا إلى التقسيم السادس للفعل فمن يتفضل بالقراءة وارك الله فيكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين التقسيم للفعل من حيث بناؤه للفاعل أو المفعول ينقسم الفعل إلى مبني للفاعل ويسمى معلوما وهو ما ذكر معه فاعله نحو حفظ محمد الدرس وإلى مبني للمفعول ويسمى مجهولا وهو ما حذف فاعله وانيب عنه غيره نحو حفظ الدرس وفي هذه الحالة يجب أن تغير, يجب أن تغير صورة الفعل عن أصلها نعم نقف قليلا, نقف قليلاً, نقف قليلاً, نقف قليلاً. إذا الآن التقسيم السادس الفعل من حيث البناء للفاعل أو البناء للمفعول البناء للفاعل يعني الفاعل يكون معلوما وهذا كثير ومفهوم حفظه محمد الفاعل محمد كتب خالد الفاعل خالد كتبت الفاعل لأخرين هذا مفهوم ومعروف ثم المبني للمفعول ونلاحظ أن الشيخ استخدم مصطلح المفعول ومصطلح المفعول الذي يستخدمه كثيرا النحويون أما الصرفيون فيستخدمون المبني للمجهول أكثر من استخدامهم لمصطلح المبني للمفعول كما يعني ذهب بعض النحويين إلى أن هنا يقولون هذا مبني لما لم يسمى فاعله أو مبني الذي لم يسمى فاعله لكن هنا نلاحظ الشيء قال أو, أو المفعول يعني مبني للمفعول والحقيقة هو يعني أولى المصطلحات ما لم يسمى فاعل مبني لما لم يسمى فاعله أو مبني للمفعول أو مبني للمفعول لأن الذي ينوب عن الفاعل هو المفعول هو لاحظوا معي لم يقل مفعول به لم يقل مفعول مطلب لم يقل مفعول فيه إنما قال للمفعول دون أن يقيد هذا المفعول لو أتينا الآن نحن لنائب الفاعل لو أتينا الآن لنائب الفاعل ما الذي ينوب عن الفاعل؟ كتب الله الصيام كتب الصيام وكتب الله الصيام الصيام ما يعربها مفعول به مصو نبني الفعل المجون كتب الصيام إذا أن الذي نادى عن الفاعل هو المفعول به هو المفعول به طيب إذا قلت اجتهدت اجتهادا عظيما اجتهدت اجتهادا عظيما ما يعرب اجتهادا مفعول مطلق مفعول مطلق طيب إذا أردت بناء الفعل المجهول اجتهد اجتهاد عظيم ما الذي ناب عن الفاعل المفعول المطلق فأصبح نائب فاعل إذا مفعول. مفعول طيب قلت صمت يوم الخميس صمت يوم الخميس نبني الفعل المجهول صيما يوم الخميس صمت يوم يوم نعربها مفعول فيه ظرف زمان مفعول فيه ظرف زمان ما الذي ناب عن الفاعل المفعول فيه إذا المفعول إذا المفعول الذي هو الظرف الذي هو الظرف طيب اذا قلت نظرت او فكرت في النص نظرت في الايه الآن الذي نابع نظر في الآية الذي ناب عن الفاعل هو شبه الجملة الجار والمجرور وعند النحويين, النحويين الظرف يشمل الجار والمجرور وظرف الزمان والمكان إذا نخلص من ذلك إلى أن مصطلح المبني المفعول يتطابق مع ما ينوب فعلا عن الفاعل ما ينوب فعلا فعل اما المفعول به او المفعول المطلق او المفعول فيه او شبه الجار والمجرور او الجار والمجرور اما المفاعيل الاخرى فلا تنوب عن لا تنوب عن الفاعل لكن من قال مبني للمجهول قد يقبل هذا في كلام البشر انه جهل الفاعل لكن ماذا نقول في كلام الله سبحانه وتعالى اتبع ما اوحي اليك من ربك اتبع ما اوحي اليك من ربك ان نقول انه مبني للمجهول ونقول بان الفاعل هنا مجهول حاشا وكلا لا. لا يمكن ان يكون ذلك لأن الذي اوحى هو الله سبحانه وتعالى وهو معلوم معروف واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك واتل ما اوحي اليك اذا مصطلح النحويين المبني للمحول أولى بالاستخدام من مصطلح الصرفيين القائل بأن الفعل مبني للمجهول أما مصطلح مبني لما لم يسمى فاعله فهو أيضا لا غغار عليه وهو من المصطلحات أيضا المستخدمة والشائعة على ألسنة النحويين طيب لآن أنا أريد أن أنقل الفعل المبني للمعلوم إلى فعل مبني إلى فعل مبني للمفعول يعني فعلة أنقلها إلى فعلة فعل أنقلها أنقل هذا إلى فعلة ما الذي يجري هناك, هناك ثلاثة أمور يجب أن تجرى أولا حذف الفاعل يجب أن نحذف الفاعل لا يوجد فاعل. الأمر الثاني إقامة المفعول به او غير المفول به او المفول المطلق أو المفول فيه او الجار والمجرور مقام الفاعل الأمر الثالث هو تغيير صورة الفعل يتناسب مع الـ الـ الـ الـ نائب الفاعل حتى لا يلتبس الأمر بين الفاعل ونائب الفاعل أي, أي بين الفاعل ونفهول. هناك رأي آخر أن أيضا مبني للمفعول لأن الأصل أن المفعول به هو الأقرب إلى الفاعل وهو الأولى بالإنابة والأكثر في الإنابة عن الفاعل لكن انا قدمت فكرة موجزة وهذا استطراد أقرب إلى علم النحو يدرس في علم النحو لكن احاولت أن أفسر لماذا قال مبني للمفعول الآن يدخل في الفاعل معروف النائب عن الفاعل كما تحدث الأشياء التي تنوب عن الفاعل المفعول ثم الآن يتحدث عن تغيير صورة الفعل الفعل الماضي ثم الفعل المضارع يبدأ الآن في الفعل الماضي فإن سيد سيد بناء الفعل الماضي لاحظ الآن قال الآن هنا لديك عنوان بعض وضع عنوان بناء الفعل الماضي للمجهول وهذا مستلح مصطلح صرفي مصطلح صرفي كثيرا ما يستخدمه الصرفيون تفضل بناء الفعل الماضي للمجهول فإن كان ماضيا غير مبدوء بهمزة وصل ولا تاء زائدة وليست عينه ألفا ضم أوله وكسر ما قبل آخره ولو تقديرا أحو ضرب علي ورد المبيع نعم إذن الخالة الأولى الآن الحديث كله عن الفعل الماضي الآن الحديث عن الفعل الماضي الجزية الأولى هو فعل ماض صحيح غير معتل. فعل ماض صحيح غير معتل. لذلك ليس تعينه ألفا. إذا ليس أجوفا. إذا هو فعل صحيح. لكن هذا الفعل الصحيح لا يبدأ بهمزة فصل ولا يبدأ بتاء زائدة. كيف ينقل إلى المبني للمفعول أو المجهول؟ بضم أوله. وكسر ما قبل آخره كتب كتب قرأ قرئ، سمع سمع وعد وعد خفض خفض وهكذا طيب هنا لدينا جزئية قال وكسر ما قبل آخره ولو تقديرا التقدير يقصد هنا عندما يكون الفعل مشددا لاحظوا ورد المبيع رد المبيع أصلها ردة رادة رد في البناء المجهول تصبح روديدا روديدا أدرمة الدال في الدال فأصبحت ردة لذلك كسر ما قبل آخره أصبح مقدرا تقديره هذا معنى ولو تقدير ردة شدة عدة مدة إلى آخره هذه الحالة الأولى طيب الفعل الماضي إذا كان مبدؤا بتاء زائدة تفضل سيدنا فإن كان مبدوءا بتاء زائدة ضمة الثاني مع الاول نحو تعلم الحساب وتقو وتقو, وتقو وتقوتلا مع زيد نعم الان عندنا فعل ماضي تعلم تعلم بدا بتاء هذه زائدة هذه التاء زائدة علما تعلمت زائدة والتشديد ضعف التاء في أوله زائدة ضم أوله وكسر ما قبل آخره يضاف إلى ذلك ضم الحرف الثاني مع الأول التاء والحرف تعو تعلمة القاعدة هي هي ضم بضم أوله وكسر ما قبل إلى آخره نضيف الآن ضم الحرف الثاني لأن الحرف الأول هو تاء زائدة فضمت أيضا الحرف الذي لها ايضا يضم. إذا بضم الحرف الأول والحرف الثاني وكسر ما قبل آخره. تعلمة. طيب. الآن إذا قلت مثلا تقاتل تقاتل تقاتل تقاتل, تقاتل. في زائده منقول تقو تقو الألف الآن هذه الألف هذه تقلب واو بضمه. تقو تلا فالمرت تقوى إذا تقلب الالف هذه ايضا واوا فتقول تقو تلا تشاجر مثلا تشو جر تسابق تسو ثق وهكذا تفاعل تفو علا وتخاصم تقو سما اذن الان تا زائد ضمت اول حرف حرف الثاني ضم ما قبل آخره كسر لدينا ألف قلبت واو حتى تتناسب مع الضم هذا إذا كان الفعل الماضي مبتدئاً بتاء زائدة إذا الضم أوله وثاني مع كسما قبل آخره نعم الحالة الثالثة مبدوء بهمزة وصل زائدة قل تفضل وإن كان مبدوءا بهمزة وصل ضم الثالث مع الأول نحو انطلق بزيد واستخرج المعدن نعم الآن لدينا انطلق انطلق امتدأ بهمزة وصل زائدة بهمزة وزن بهمزة وصل زائدة انطلق فعلة استعمل استفسر استقدم, استقدم كل بدأت هذه الأفعال بهمزة وصل زائده بطبيعة الحال لأن نضم الحرف الأول ونضم الحرف الثالث التاء ضم الحرف الأول والثاني إذا بدأ بتاء زائدة الهمزة الوصل يضم الأول والحرف الثالث فانطلق بصير انطلق وما قبل آخره مكسور ما قبل في كل الحالات الفعل الماضي ما قبل آخره يكون مكسور يجب أن يكسر ما قبل آخره انطلق استخدم استخدم استفسر استفسر استعمل استعمل استخدم استقدم استقدم وهكذا اذا الاصل في بناء الفعل الماضي للمفعول بضم اوله وكسر ما قبل اخره تاء اذا لدينا تاء بدا بتاء زائده يضم الحرف الاول والثاني بهمزه وصل يضم الاول والثالث الآن هذا في الصحيح الآن نحن ما زلنا في الفعل الصحيح غير معتل إذا في حرف علاء ستجد القاعدة فيه تفضل وإن كانت عينه ألفاً الآن دخل فيه المعتل تفضل وإن كانت عينه ألفاً قلبت ياء وكسر أوله بإخلاص الكسر أو إشمامه الضمه كما في قال وباع واختار وانقاد وتقول بيع الثوب وقيل القول وختير هذا وانقيد له وبعضهم يبقي الضم ويقلب الالف كما في قوله ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعا فاشتريت وقوله هو على نيرين اذ تحاك تختبط تختبط الشوك ولا تشاك رويا بإخلاص الكسر وبه مع إشمام الضم وبالضم الخالص وتنسب اللغة الأخيرة لبني فقعس ودبير ودعا بعضهم امتناعها ثم فعل ودعا بعضهم ودعا بعضهم امتناعه. امتناعها في وافتعل ادعى <تصفيق> بعضهم امتناعها في وافتعل ايضا اريد ان الاحظ ملاحظة ايضا او اشمامه اشمامه الضمة وليست الضمة بالتاء المربوطة الضم الضم الفتح هذه علامات بناء الضمة الفتحة علامات اعراب فيجب ان نتنبه الى ذلك طيب لان وان كانت عينه ألفاً لدينا فعل ماضي أجوف يعني معتل أجوف وسطه عينه يعني وسطه ألفا قال باع زار نال هذه أفعال جوفاء فعل أجوف وسطه حرف علة طيب إن كانت عينه ألفا كلبت إذن الألف هذه تقلب ياء لاحظوا أن تلاقطت القاعدة العملاء ضم أوله وكسب ما قبل اخره الألف هذه تصبح ياء بدل الكسرة صوت أطول تصبحوا ياء لكن هنا لدينا أكثر من وجه بإخلاص الكسر أو إشمامه الضمة لاحظوا الكسر ولم يقول الكسر قال باخلاص الكسر أو إشمامه الضمة كما في قال وباع واختار وانقض يقصد هنا لدينا كلمة قالة. قال فعل معتل العين فعل أجوف معتل العين بالألف والالف دائما منقلب عن واو او عن يا قال يقول قولا إذا الألف منقلب عن واو باع يبيع بيعا إذا الالف منقلب عن يا طب الآن أذرت أن أبني هذا الفعل للمفعول ماذا أفعل يقول بأن هذه الألف الموجودة في وسطي تقلب يا انتهينا منها طيب الآن أوله هل يكسر أوله أو يضم أوله يقول هنا. لدينا ثلاث لغات لدينا ثلاث لغات كسر اول باخلاص الكسر يعني كسره خالصه غير مشرب غير مشرب لاي حركه اخرى يعني قال قيلة شوف قيل باع بيع قلبت الالف يا دون ان أبحث في اصله وكسرت الحرف الأول قال قيل باع بيع غاض غيض وهذه اللغة الأعلى وهذه اللغة الأعلى هذا الوجه الأول الوجه الثاني قال أو إشمامه الضم يعني كسرة مع ادخال الضم على الكسرة يعني بين بين يعني بين بين الإشمام كما تعلمون هو يعني الـ الـ الـ الادخال ادخال شيء من صوت الضمة مع الكسره ويقول بعضهم لانه هي تنفذ الكسره مع ضم الشفتين بحيث كي في حيث الاعمى يقول لا نصيب له من رؤيه الاشمام ان الـ الـ الاعمى لا نصيب له لانه لا يرى الشفتين لا يرى الشفتين فاذا الوجه الأول كسر الحرف الأول كسرة خالصة غير مدمجه بشيء الوجه الثاني الكسرة مع شيء مد شيء من الضم مع ضم الشفتين اللي بيسمونه جمل الوجه الثالث ماذا أقول الوجه الثالث الوجه الثالث بعضهم يبكي الضمة ضم الأول يعني قيلة قيلة تعالوا خو قول خلة هذا خلينا نضم ضمه الواو خلينا نضم للحرف الأول عادة الالف واو ما عادت يعني لا يمكن الانتقال من الضمة إلى الياق قيلة فهو هو قيلة لكن ثقيل على الأسان فتصبح قولة أو الكسره مشربة بشيء من صوت الضمة أي ضم الشفتين أي ضم الشفتين إذن الفعل ال الماضي المعل بالألف أو المعتل بالالف كلاهما صحيح يكسر أوله وتقلب الألف ياء تسر الأول هذه اللغة الأعلى اللغة الثانية إشمان يعني الإدخال الضم مع الكسرة يعني بين بين نطق بين بين الوجه الثالث هو ضم الأول إذا لدينا ثلاث لغات اعلاها على القاعده العامه كسر اوله وقلب الألف ياء قال قيل باع بيع غاض غيضه نعم مثل أعطانا من على ذلك كما في قال وباع واختار وانقذ تقول بيع الثوب باع بيع قلبنا الألف ياء وكسرنا حرف الأول قيل القول قلبت الالف قال ياء وكسرنا الحرف الاول اختير هذا اختار اختار افتعل اختار افتعل العين الف قلبت ياء وكسرنا الحرف الاول اختير انقيد انقاد انفعل انقاد انقيد قلبنا الالف ياء وكسرنا الحرف الاول نعم انقيد له وبعضهم يبقي الضم يبقي الضم ويقلب الآلف واوان يبقى الضم مثل يعني قال قيل قول الآلف تصبح واوان وليست يع لتتناسب مع ضمة الحرف الأول باعة أيضا تصبح بوع أيضا تصبح بوع الألف تقلب واو حتى ولو كان أصلها ولو كان اصلها ياء اعطانا شاهد اعطانا مثال ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعا فاشتريته اولا الشاهد في بوعا بوع هنا بمعنى بيعه الشاهد هنا بوعا فعل ماض مبني للمفعول في البناء للمعلوم يقول باع إذا هو معتل العين ماضي معتل العين نلاحظ أنه ضم أوله وقلبت آليفه ووا فأصبح بوع هنا الشاهد مثل مثلا خور عليه مثلا وهكذا هنا لدينا أيضا شاهد نحوي استطراد نحوي ليس وهل ينفع شيئا ليت ليت الثانيه هذه يعني معناها وهل ينفع شيئا التمني فليت هذه فاعل فاعل ينفع بمعنى التمني او المقصود هو لفظها والمقصود الاصح والراجق ومعناها اي وهل ينفع شيئا التمني ثم تاتي ليت الثانيه ليت الثانيه التوكيد لليت الاولى توكيد ليت الاولى لذلك كلمه شبابا اسم ليت الأولى اسم ليت الأولى ليت شبابا اسم ليت الاولى وبوع الجمله الجمله هي في محل رفع خبر ليت الأولى إذا الان طيب وجمله هل ينفع شيء ليت جمله الاستفهام هذه جمله اعتراضيه اعترضت بين الحرف وتوكيده بين ليت وتوكيدها ليت حرف ناسخ حرف مشابهي فاعترضت الجملة بين الحرف وتوكيده فهي جملة اعتراضية إذا في البيت شاهد صرفي على بوع باع بوع وشاهد نحوي وهو على الجملة الاعتراضية التي اعترضت بين الحرف وتوكيده وكذلك في ليت الثانية التي هي فاعل ينفع لأنه أريد معناها يعني وهل ينفع شيئا التمني وهكذا نعم الآن في الشاهد الثاني حوكت على نيرين اذ تخاكو هو يتحدث عن عن حلة لباس يلبسونه يسمونه الملخفة أو الحلة أو ما إلى ذلك حوك في معنى نسجت من الحياه بمعنى نسجت يعني أحكم نسجها فلا يؤذيها لا شوق إذا أصابت شوق خبطت بشوق أو كذا لا تشاك ولا تؤثر فيه ولا تتأثر به لا يؤذيها الشوك نهائيا طيب الشاهد أي الشاهد في حوكة الشاهد في حوكة حاك يحوك. كالأصل يقول حيكت على اللغة الأولى والعالي يقول حيكة لكن هنا ضم الحرف الأول وقلب الألف واو حاك هو يقول حيك او حوك او حيك مع اشمام الكسره الضم الضمه يعني ضم الشفتين نعم وتحاكوا ثانيه لاحظوا حوكت على نيرين اذ تحاكوا هذا فعل مضارع ايضا مبني للمفعول وايضا تشاكوا فعل مضارع أيضا مبني للمفعول يقول رويا يعني البيتين الشاهدين رويا بإخلاص الكسر يعني بيع بيع وبه مع إشمام الضم بالكسره مع إشمام الكسرة الضمة وبالضم الخالص اللي هو بوع وحوكه إذا باللغات الثلاث إذا لنا في بناء الفعل المعتل بالالف الألف وسطه ألف في بنائه للمفعول ثلاث لغات كسر أوله وقلب أليفه ياء ضم أوله وقلب ياءه واوا كسر أوله مع الإشمان بالضمة وقلب الالف ياء وأعلى هذه اللغات وأفصحها كسر أوله وقلب الالف ياء ثم قال وتنصب اللغة الأخيرة اللي هو بالضم الخالص بالضم الخالص يعني بوع وقول وحوك وغوض هذه تنسبوا لبني فقعس ودبير وهؤلاء من فصحاء العرب المناسب من فصحاء بني أسن من فصحاء بني أسن لكن أغلب النحويين يقولون بهذه اللغة لغة ضعيفة وبعضهم وصفها بأن لغة رديئة نعم ثم ودعا بعضهم هذا قال كلمة بعضهم معنى ذلك ان هذه مسألة خلافية بين الصرفيين يعني مسألة ضم الأول وقلب الألف واو مسألة خلافية لذلك قال ودعا بعضهم امتناعها يعني يمتنع يمتنع مثلا يمتنع أن تقول إنقودة يجب أن تقول إنقيدة أو بالإشمام أو بالإشمام امتنع في انفعل وافتعل انفعل مثل انقادة وافتعل مثل اختاره مثل اختاره. لكن ما دام قال ادعى بعضهم إذن هناك من أجاز ذلك وممن أجاز ذلك ابن مالك ممن أجاز ذلك ابن مالك فذهب ابن مالك جواز الأوجه الثلاثة دون استثناء لانفعل أو إفتعله نعم تفضل هذا إذا أمن اللبس تفضل يعني إذا ما في لبس ما في إشكال تفضل نعم هذا إذا أمن اللبس فإن لم يؤمن كسر اول الأجوة في الواوي إن كان مضارعه على يفعل بضم العين تقول العبد على عفنه سيد حمد إن كان مضارعه على يفعل يفعل ان كان مضارعه على يفعل بضم العين تقول العبد سمت أي سامن المشتري لا ولا لا ولا تضمه ولا تضمه, ولا تضمه, تضمه. نعم ولا تضمه لايهامه انه فاعل السوم مع ان فاعله غيره نقف قليلا نقف قليل, قليل, قليل عند جزئيه الان دخل في الفعل الاجوف معتل العين بالالف المسند الى ضمير الفاعل سمت قلت بعت هذا اجوف ومعتل الوسط بالالف مسند الى تاء الفاعل طيب ننظر في سمت الآن أصلها سامه فعل اجوف معلل العين بالالف سامه عندما اقول سام يسوم يسوم يفعل يف سام يسوم يفعل يف اذا في البناء للمفعول في, في البناء للمعلوم في البناء نقول سمت في البناء للمعلوم أقول سمت التاء فاعل سمت فعل الماض مبني على سيكون الاتصالي بتاء الفاعل أو بضمي رفع متحرك فالتاء فاعل سمت طيب كيف سأجعل هذا الفعل مبني للمفعول قالوا نكسر اوله يعني أولا الآن عليه ضمة بدل الضمة نضع كسرة حتى نزيل اللبس بين الفاعل ونائب الفاعل لأنه لبقيت الضمة تلتبس الأمر هل سمت فاعل مفعول؟ أو نائب فاعل أصبح لذلك يقول ماذا يقول أي ثامن المشتري عندما يقول سمت بالكسر ياخذ سامن المشتري فالتاء ضمير متصل في محر الرفع النائب فاعل إذا سام يسوم فعل يفعل في المبني للمعلوم سمت الحرف الأول مضموم في البناء للمجهول أو للمفعول أكثر الحرف الأول سمت سمت فالتاء تكون هنا في محل رفع النائب فاعل طيب باع باع الآن باع يبيع يفعله سنأخذ في قاعدة ثانية قبل أن ندخل في القاعدة الآن طال يطول قال يطول فعل يفعل أقول طلت يعني لاحظوا معي أن الحرف الأول في البناء للفاعل بناء للمعلوم إذا كان يفعل يعني الألف منقلب عن واو قال قال منقلب عن واو فالحرف الأول يكون مضموما إذا منقلب عن ياء يكون الحرف الأول مكسورا يكون الخرف الأول مكسور باع يبيع أقول بعت أقول بعت بينما قال يقول او قلت مجهول قلت قلت أصبح مبني المجهول مبني المفعول تبع هنا إذا لاحظوا طال طلت في البناء المعلوم طلت طلت في البناء المفعول في البناء للمفعول طيب هذه إذا جزئية إذا هذا فعل يفعل الفعل مع إسناده لضمير المتحرك أوله ضم في البناء للمفعول يصبح أوله كسر على اوله كسره طيب القاعد الثاني وضم أول في تفضل فضل نعم وضم أول الأجوة في اليائي وكذا الواوي إن كان مضارعه على يفعل بفتح العين نحو بعته أي باعني سيدي ولا يكسر لايهامه أنه فاعل البيع مع أن فاعله غيره وكذا خفت بضم الخائي أي أخافني الغير طيب اذا الآن العكس الآن لعن الفعل الأجوف ياء باع يبيع فعلى يفعل أقول في البناء المعلوم أقول بعته الكسره على أن الألف أصلها ياء باع يبيع فأقول بعت إذا أردت بناء هذا الفعل المسند إلى تاء المتحرك تاء الفاعل أردت بناءه للمفعول أي للمجهول أو لما لم يسمى فاعله أضع ضمة على الحرف الأول أضم أوله بعكس الحاله الأول يعني إذا أول ضمة أكسروا أول أكسروا أوله في البناء للمفعول إذا مكسور أو أول في البناء للمعلوم أضم أول في البناء للمفعول ذلك بعت في البناء للمفعول بعت بعت تصير نائب فاعل تصبح نائب فاعل خاف يخاف فعل يفعل خاف يخاف اقول خفت اقول خفت في البناء للمفعول اقول خفت اقول خفت خفت غاب غاب يغيض غاب يغيض غط قاد يغطوا في المبني للمعلوم غط في المبني للمفعول طب السبب في ذلك لدفع الاهانه بانه التاء هنا يتوهم انها فاعل وهي ليست فاعل وهي ليست فعل فاعل غير التاء الفاعل ليست ليست هي ليست, ليست التاء انما الفاعل غير التاء اذا لاحظتم القاعده هذه الدقيقه يجب الانتباه إلى سامة سمت مبني للمعلوم سمت سمت مبني للمجهول أو للمفعول قال قلت تفاعل مبني المعلوم قلت يعني قيل أنا طبعا الكلمة غير يعني من حيث المعنى ليست مستقيمة لكن من حيث الصنعة نتكلم من حيث الصنعة طيب قلت باع بعت تفاعل مبني المعلوم بعت التاء نائب فاعل في مبني لي المفعول خاف خفت مبني المعلوم تاء فاعل خفت مبني للمجهول المجهول غاض غاضة غط غ غ غ غ غ في غ غ لا دخل في جزئية أخرى وأوجب الجمهور تفضل. وأوجب الجمهور ضم فاء الثلاثي المضاعف نحو شدة ومدة والكوفيون اجازوا الكسر وهي لغة بني ضبه وقد قرئ هذه بضاعتنا ردت إلينا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه بالكسر فيهما وذلك بنقل حركة العين إلى الفاء بعد توهم سلب حركتها نعم إذن الآن وجود... جزئية جديدة لدينا جزئية جديدة وهي الفعل الثلاثي المضع... المضاعف شدة عدة مدة حبة هذا المضاعف الثلاثي يعني الحرف الثاني مدغم يعني مكرر مكرر فأدغم شد اصلا شددا عد عددا وهكذا وهذا يسمى عند الصرفيين بالفعل الاصم لشدته بالشد عددا مد هذا يسمى الفعل الاصم لشدته طيب كيف نبني هذا الفعل للمفعول قال بضم ضم فاء ثلاثين وضار ضم الحرف الاول ضم الحرف الأول شد شدة شدة الأصل القاعدة العامة هي شددة هي شدة لكن أذغمة الدال في الدال فقدرت الكسرة كما ذكر قبل قليل لذلك لم تظهر تلك الكسرة لكن أصل القاعدة ينطبق عليها فقال لذلك ذكر هنا إنه فقط يضم الحرف الأول لأن الحرف الثاني مشدد شدة عدة مدة وعند الكوفيين يجيزون الكسر يقولون شدة عدة مد لكن اللغة الأعلى هي الضم على القاعدة العامة بضم أوله ضم أوله لذلك لا لغة هي لغة بني ضبة ثم قال بأن هنا قراءة قراءة هذه بضاعتنا ردت يا ردت قريت ردت ردت قريت ردت والآية ولو ردوا لعادوا لما نهوا قرأت أيضا ولو ردوا ولو ردوا إذن ندين قراءة وأصلها رددة كما ذكرت قبل قليل طيب وذلك قالوا بنقل حركة العين إلى الفاء حركة العين إلى الفاء اصلها رددة رددة عند الكوفيين الحرف العين الدال الثاني المدغمه عليها كسرة نقلت هذه الكسرة للحرف الأول بعد توهم أن حركة الخرف الأول سلبت ولم تلفظ طيب الآن جوز ابن مالك الإشمام في المضاعف أيضا إذن الآن هنا لدينا في المضاعف الثلاثي في المضاعف الثلافي القاعدة العامة بضم أوله عند الكوفيين يجوز الكسر عند الكوفين يجوز الكسر لم يذكر أحد الإشمام لأن ابن مالك يجيز الإشمام أيضا يعني يعني دخال صوت الضم الخفيف مع الكسر يعني الصوت بين بين كما يقولون وجوز وجوز ابن مالك الاشمام في المضاعف تفضل ايضا حيث قال وجوز, وجوز ابن مالك الاشمام في المضاعف ايضا حيث قال وما لبا قد يرى لنحو حبي لنحو حد الآن حتى. المعنى هذا من الألفية وما لباعة باعة فعل ماضي باعة ما اسم موصول ما اسم موصول يعني والذي استقر لباب للأفعال التي هي من باب باعة يعني الفعل الثلاثي المعلل العين بالالف فعل الثلاثي المعل العين بالألف يعني الذي استقر للأفعال التي هي من باب بع يقول بأن هذا قد يرى وقد هنا للتقليل قد هنا للتقليل على الاقل إذن قد يرى لنحو حب يعني قد يجوز ونجده موجودا لنحو المثل حب, حب هنا يعني حب يعني مثل شدة حب مضاعف ونذكر سكنات للضرورة الشعريه سكنة الدرش فهي هنا أصلاح حببة حببة حبة مثل مدة وشدة شدة عدة عددة عددة عددة وهكذا وحببة فيقول هنا ايضا يجوز الاشمام يعني بكسر الحرف الأول مع إشمامها الإشمام الكسرة شيئا من الضمه او ادخال شيء من الضمة على الكسرة هذا كانت قبل قريب. إذا أصبح لدينا الآن في الفعل المعتل المعل العين بالالف لدينا ثلاث لغات ولدينا في الفعل المشدد الثلاثي ثلاثي المشدد المضاعف الثلاثي أيضا ثلاث لغات لكن اللغة الأعلى في الاجوف كسر أوله وقلب الألف ياء اللغة الأعلى في المشدد ضم أوله والإضغام بعد ذلك مع وجود اللغتين الأخرىين. ما يكون بذلك قد استوفينا تغيير صورة الفعل الماضي من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول ندخل في بناء الفعل المضارع للمفعول أي للمجهول وهو سهل تفضل بناء الفعل المضارع للمجهول وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره ولو تقديرا نحو يضرب علي ويرد المبيع فإن كان ما قبل آخر المضارع مدا كيقول ويبيع قلب ألفا كيقال ويباع نقف قدير اذا القاعدة العامة الآن في الفعل المضارع عندما نريد تغيير صور تغيير إلى المبني للمفعول أو للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره في الماضي كسر ما قبل آخره في المضارع فتح ما قبل آخره وكلاهما ضم بضم أولي الفعل بضم اولي الفعل مع ال ال وكفنا وقفنا عنده المعلب بالألف طيب فإن كان ما قبل آخر المضارع مذن حرف واو أو يا يقلب ألفا. ثاني ما قبل الحرف الأخير، ما قبل آخر الفعل المضارع قبل آخره حرف مد، حرف مد. مثل يقولوا ويبيع يعني واو أو يا يقلب ألفا. يقلب ألفا. يقولوا ضم على الأول والواو أصبحت ألفي. وقالوا يعني هي القاعدة نفسها يا شباب. هي فتحة. الآن الحرف المد حرف المد هو أصلاً حرف المد أصلاً هو هو صوتان هو صوتان والحركة هي صوت قصير فحرف المد هنا يصبح ألفا يعني يعني يصبح صوتين بدل صوت عدد حركة واحدة فنقول يقول يقال يبيع يباع وهذا أعتقد أنه لا يخطئ فيه أخذ تفضل نعم ولا يبنى الفعل اللازم نعم، ولا يبنى الفعل اللازم للمجهول إلا مع الظرف أو المصدر أو المتصرفين المختصين أو المجرور الذي لم يلزم الجار له طريقا واحدا نحو سير يوم الجمعة ووقف أمام الأمير وجلس جلوس حسن وفرح بقدوم محمد بخلاف اللازم حالة واحدة نحو عند وإذا وسبحان ومعاذه طيب إذا دخل الآن انتهى هو من تغيير صورة الفعل المضارع من المبني المعلوم إلى المبني المجهول ودخل في الفعل اللازم دخل في الفعل اللازم الفعل اللازم أنت لا يوجد مفعول لا يوجد مفعول به فقال ولا يبنى الفعل اللازم إلا مع الظرف يعني الذي ينوب عن الفاعل في الفعل اللازم الظرف أو المصدر المتصرف المختص الظرف المتصرف المختص والمصدر المتصرف المختص أو المجور يعني الاسم المجور الجار والمجرور الذي لم يلزم الجر له طريقة واحدة نحو نقول سيرة يوم الجمعة الآن يوم هذا ظرف لا متصرف يأتي كلمة يوم ظرفا ويأتي غير ظرف متصرف وهو مختص بين في, في يوم إليه حدود معينة مختص غير كلمة غد غير كلمة عنده غير كلمة حينه سبهنا إذن سير يوم فيومنا الفاعل دنيا الفعل المجهول مع هذا الظرف المتصرف المختص ووقف أمام الأمير أيضا امام هذا ظرف متصرف مختص فاصبح نائب فاعل كما هو مفعول فيه اصلا الاصل هو الظرف هو مفعول فيه كما ذكرت قبل قليل وجلس جلوس هذا مصدر جلست جلوسا حسنا الاصل هو مصدر مفعول مطلق فهو نابع عن الفاعل لكن ملحوظه ان يجب أن يكون هذا المصدر مختصا متصرفا يعني كلمة معاذ معاذ الله سبحان الله هذه لا تصح أن تكون نائب فعل لا يبنى الفعل اللازم له وفرح بقدوم محمد يأخذ الجار والمجرور بخلاف اللازم واحد واحده البل يعني الذي يلزم خالة مثل عندها لا يأتي إلا ظرفا وإذا شرطية وسبحان المصدر ملازم للمصدرية ومعاذ الملازم لظرفية وهذا فيه تفصيل موجود في كتب أنه. تفضل تنبيه تنبيه ورد في اللغة عدة أفعال على صورة المبني للمجهول منها عني فلان بحاجتك أي اهتم وزهي علينا أي تكبر وفلج أصابه الفالج وحمى استحر بدنه من الحمى وسل أصابه السل وجن عقله استتر وغم وغم الهلال احتجب والخبر استعجم واغمي عليه غشية وشد وشدها دهيشا وتغير ووم تقع اي او او تقع يعني يقولون امتقع وانتقع عليهم هذه الأفعال جاءت على لسان العربي على صورة المبني للمفعول أي المبني المجهول أو لما لم يسمى فاعله وهي محصورة تقريبا في كتب النحو ذكرها هنا عني وزهيا وفولجا وخمة وسلا وجنة وغمة وأغمية وشدها وانتقع وانطيله هذه موجودة معناها نتحفظ بها الإشكالية أن الذي يأتي بعدها هل هو فاعل أم نائب النحويون مالوا إلى أنه فاعل لأن أثت على هذه الصورة يعني جنا قال جنا فلان جنا فلان قالوا, قالوا فلان هذه فاعل ومنهم من ذهب إلى أنه نائب فاعل لأن الصيغة هنا صيغة مبني المفعول ولا يستبعد أن يكون الاسم هذا بعد هذا الفعل نائب فاعل مثلا فلجا فلجا فلان فلجا فلان يعني أصابه الفلج طيب أصابه الفلج الهاء تعود على المفعول به فالأولى أن يكون ما بعدها نائب فاعل لكن كثير من النحوين قال بأن ما بعدها فاعل يعني تأخذ فاعلا نعم هذه تحفظ هذه الأفعال وهذه الأفعال تفضل نعم وهذه الأفعال لا تنفك عن صورة المبني للمجهول ما دامت لازمة والوصف منها على مفعول كما يفهموا من عباراتهم وكأنهم لاحظوا فيها وفي نظائرها أن تنطبق صورة الفعل على الوصف فأتوا به على فعل بالضم وجعلوا المرفوع بعده فاعلا هذا هذا قبل قليل هذا يعني على يعني أتت على صورة المبني للمفعول فعل يعني المقصود أتت على صورة المبني للمفعول للمجهول لما لم يسمى فاعله وقالوا أن المرفوع بعدها فاعل كما ذكرت قبل نعم. ووردت أيضا ووردت أيضا عدة أفعال مبنية للمفعول في الاستعمال الفصيح وللفاعل نادرا أو شذوذا وهذه مرفوعها يكون بحسب البنية نضبطها بحسب البنية, البنية. هي بنية بكسر الباء بنية بكسر الباء م. فمن ذلك بوهت الخصم وبهت كفرح وكارم وهزل وهزله المرض ونخيا ونخاه من النخوة وزكم وزكمه الله ووعك ووعكه وظل دمه وطل وطل, وطل, وطل دمه, وطله دمه, وطله دمه وطله نعم وطله ورهصت الدابة ورهصها الحجر ونتجت الناقة ونتجها أهلها إلى آخر ما جاء من ذلك وعده, اللغ وعده اللغويون من باب عنية وعلاقة هذا المبحث باللغة أكثر منها بالصرف نعم إذا الآن هو يعني أعطانا أفعال أتت على صورة المبني المفعول فقط لا أعطانا أفعال أتت على صورتين على لسان العرب أتت على صيرة على صورة المبني للمفعول وعلى صورة المبني للمعلوم يعني بمعنى أن وردت على العرب في الأصل هكذا وردت في العرب عند العربي على على هذه على هذه الصورة وقال شوفوا عده اللغويين من باب عنيه يعني من باب من باب المبني للمفعول من باب المبني للمفعول وهذا يعني مبحث أقرب إلى اللغة منه إلى علم الصرف نكون بذلك قد انتهينا من التقسيم السادس من تقسيمات الفعل هذا والله أعلم وأعلى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته